كل متر يصوح أطلاق لفظة عدو الله على المبتدر قبل ابتدعك قفر قفر بدرها مكفرة وركبها هذا الرياض مع هذا الرياض All right. إن شاء ما حكم ختم القرآن في أقل من ثلاثة أيام وما كان هذا قبر هذا تببر وما من ذلك إن شاء الله, الله. وتعالى نعم نرى شيخنا كثيرا الآن من الجدار والمناظرات فما الفرق بين الجدار والمناظرة أولا ومتى تشرع هذه المناظرات I'll be on the So, how does it happen? How does الخامس ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وكيف نطبق ذلك شكراً <تصفيق> وقال كنتم ماذا أبادكم فإياكم وإياهم خرجوا الاشتراك المقدمة من حديثة دهارة الثاني والوعد علي حتى لو أتاكم نجد شيخنا أن بعض طلاب العلم يركزون على كتب المتأخرين في الاعتقاد سواء المطولة منها أو المختصرة ويتركون كتب المتقدمين فما توجيهكم لهؤلاء؟ الجفل والغوضة يتفقه في ديال الله من ابن هذا والابناء اطفال ابن هذا و و شخص في شمال التقاء اربع شباب نقول نجد بعض المخالفين للحق كثيرا ما يحتجون على باطلهم بكلام أهل العلم الذي ينس على اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والعرف فكيف الرد على هؤلاء هذا, هذا هو أطراق يا صحيح البرنامج الموجوده بضغوط شديده ان تكون الارض نقيه وجزه وخصوصا ان كان فيها سلامات ومطره جديده ونريدكم درجات الضوء لمجتمعه حمايه التضريح وتماعه الاخوان المسلمين رب الناس رب محمد اهدهم فرغم وافهم مثل الذي عليهم بالمعروف ولذ قيمه عليهم في وقال تعالى وجاء شرهم بالمعروف فعاد ربها السائل شيخنا حفظكم الله ما هذا الثامن شيخنا السؤال الثامن يقول ما حكم من قال أن في الإسلام ثوابت ومتغيرات فجعل التوحيد وما علم من الدين بالضرورة ثوابت وغيرها يجوز الاجتهاد فيها بحسب حال الزمان والمكان ولا يلزمن فهم الصحابة في ذلك كل في تحديد السمع والطاعة والإنكار العلني على الحاكم والله يكذبه كان ظهرا في هذا على اجماع ماتي اهل البدع لاجماع الاخوان المسلمين خاصه وكتابه كما توثق من كتب التاريخ ادى ان الاسلام قطع الحمد وهناك هو فما ذكرت سبقاً إلاك فيما مجمع الاجتماعات هذا الوصف وصف الوصف وصف الوصف وصف الوصف وصف الوصف فرأت همها الإجمالات إجمالات نعم يقول السائل وصف الوصف الشيخنا من شقين يقول إذا ترك علماء أسرنا من أهل السنة قولا لأحد الصحابة ولم يعملوا به هل يجوز لأحد للآن أن يعمل به وهل إذا ترك أهل الحق في زماننا قولا ولم يقولوا به كلهم هل يكون هذا القول مخالفا للحق جزما أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فهل يعني هذا أن الحق محصور فيهم وما تركوه فليس صوابا أبدا إننا نسلنا لا أتركنا لا أعلم فإننا صوابه أبدا لا تقول ونسلز بعضهم لكن ما أجمل وكان صلى الله عليه وسلم من على بلالة بمجموعة توقفة وصحية إذا ترك أهل الحق في زماننا قولا ولم يقولوا به كلهم هل يكون هذا القول مخالفا للحق جزما هذا هذا تصويرت هذا الحق ما ترك أهل الحق قبدا ما ترك أهل الحق قبدا في صدر هذا الجزء أولا هو مجال للإجساءات حكم التورق وما هي صوره المشروعة التورق نعم التورق ترس في يظهروا لني ومعما تحضر الأمام صورة واحدة هذه الأمام يشتري صرعة مؤجلة ثم أباغها وأخذها الأمام ويقوم نعم لا صحة القلب وجوب الأذان والإقامة على الرجال والنساء وجوباً عينياً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في سنم أبي داود وغير فترضى كما أمر كورا جل وعز ثم تشهد فأقم ثم كبر الحديث أرجو التفصيل في هذه المسألة فألم أدنسى الله أدنسى الله أن أدنسى الله في مساجد الصلاة في المساجد هذا هدى أخوذ وقال الرجل صلى الله عليه وسلم أنه إذا بي إذا نزل بصاحة القوم أمهنهم حتى يصبحوا فقرن فقرن فقرن تركعون وقرن أخوذها لهم لأنهم غير مسلمين ورواب التاريخ من الآن أن هبارة وديئة كامة فارغوا كفاية يعني طول البلد الزرب سقط الإسلام البلقي وآتوا تنرقبنا بلد تركاظنا اللي كانوا يسرعاً فهو الهبار إذا كان المسلم من يرى وجوب الأذان والإقامة لصلاة الفريضة إلا أنه نسي فكبر تكبيرة الإحرام دون أذان ولا إقامة ثم تذكر بعد أن شرع في الصلاة فهل يقطع الصلاة أم تم صلاته؟ يعني كان هذا المرد هذا نعم صلاة فوصحة إن شاء الله فهمها بدوننا نحن نعلم في هذه المسألة من يقول شيخنا هل تعتبر صلاه الرجل مع المراه إذا امها جماعه It's not that. ونجوز أن يدعو المصلية في صلاته بغير العربية رجل يسكن في منطقة الأوالي في مكة أراد أن يذهب إلى الطايف عن طريق الهدى فإذا أدرك أول الطايف صلى قصرا علما بأن المسافة بالسيارة لا تتعدى ثلاثين دقيقة فهل فعله هذا صحيح؟ إذا قرأ لغرب الهدى يعيش من أعلى الطايف فالصريطان صحيح يقول هل يقطع؟ الرباحة اللّه على أسرّم صلّر وها بالمجالة الأربان هذا هنا حجة الرباح الصلّر يسرّب للحنافة ركاتين نعم يقول هل يقطع؟ صلاته إذا خرج الدم من أنفه وهل هناك فرق بين كثرة الدم وقلته أولا تهجح أندي بعد النظر أولا دار القسمان أحد يخرج من الصدر رحب نجس ولا قبر النظر ويجب غسله multimis pol po Jazmītgas un gadu l-kar ir un ir السائل أحسن الله إليكم ما حكم من يشعر بعد التبول بقطرات فإذا فتش لقي قطرات أنا ذكره أفتونا مأجورين لا بقر. لا أنا أتبر أدبر هذا ما يغالي ما يشعرنا إذا تعارض عند المرأة المميزة عادتها وتمييزها فأيهما تقدم يشخون بكتاب معين لبيان مسائل الحيض والاستحاضه وضاع فكره بعض الشيخ الحمدي الزمي وذكر في, في الله لا. يقول شيخنا هل هناك نهي عن التعري لكي لا يرى الشيطان عورتي عورته لا هل يجوز أثابكم الله كشف العورة للضرورة عند الدكتور سواء للرجال أو النساء الضرورة لا لك لكن تقدر بقدرها تكررها من كشف العورة لا يجوز كشفها سألت سائل أحسن الله إليكم رجل أحرم من ميقات الطائف فوجد طريق الهدى مغلق فسلك طريق السيل الكبير فهل يحرم من جديد من السيل أم يبقى على إحرامه السابق يعني ما أحرم من, من المكان الحالي أحرم من المكان المحاذي لميقات الطائف هل لها ميقات نعم ميقات يعني ذات على قبل هو لا يوجد ميقات قبل طريق الهدى قبل أن ينزل على مكة إذا كان ميقات واحتمر الشبع فأكثر في أسألة شيخنا أمر الشبكة جاء أسألة كثيرة هاتو هاتو أمامي. أمامي. نعم نعم شيخنا بس تفتح الأسئلة أمامي وين يقول أخت حديثة أهد بالاستقامة وتريد الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع أخالها والاستقرار عند أسرة لها في بلدها الأصلي حفاظا على دينها وأباها مسلم لكن لكنها رجل العام ويرفظ هجرتها ويرفظ كذلك تزويجها برجل كفء في دينه ويعيش في بلد مسلم فهل تطيع أباها في ذلك سواء في مسألة الهجرة أو في مسألة الزواج وبما تنصحونها حفظكم الله أولاً أولاً أولاً أولاً هذه إذا كانت بكاية لا تفتن في جانيا من تونس يسأل يقول كيف نعامل العامة ممن تأثر بحزب الأخوان المسلمين وقال شدد وقالت السلام عليكم حياكم الله ما حكم الاختلاط في بلاد الكفر حيث أن في كل مكان يوجد اختلاط علما, بأن علما أني أدرس لغتهم وأنا محتاج إليها وهذاك السلام الرحمة الله وبركاته لا أدري الساعة من رأس أرجل لكذا كان الساعة رجلا فلقى الله من ما استطعت إلى ذلك سبيل ولا تحادث الطالبات من ماذا قدري ما تدهى لحادث الصحيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شخص يدرس بفرنسا ويقول يجب التنازل عن بعض الأشياء كحلق اللحية من أجل التقرب إلى الكفار وتحبيبهم في الإسلام بارك الله فيكم وهذاك السلام ورحمة الله وبركاته وهذاكو من باطن وما أشبك القرباني ياشر الله يا القرباني nashri nashat skip isharu laqata laqamun farde سؤال من تونس شيخ نحبكم في الله يا شيخ يقول عندنا في المغرب في المغرب هذا أقول يقول عندنا في المغرب يقيمون البدع في الجمعة مثل قراءة القرآن جماعة والأذان ثلاث مرات وسمعنا بعض الفتاوى أنه يجب التبكير رغم هذه البدع المنكرة وسمعنا فتاوى تقول أن يدخل الإنسان حتى يصعد الإمام أن لا يدخل الإنسان حتى يصعد الإمام المنبر فنريد التوضيح من فضيلتكم من فضيلتكم بارك الله فيكم وعلاك السلام ورحمة الله وبركاته أهلا لا أجب التبكير التبكير لما أجب أن تشن أرسل الله وعلاك السلام مراحة في الساعة الأولى فكأن ما قرب بدنا ومراحف الصاغه الثانيه وكان ما قرب بقره ومراحف الصاغه الثالثه فكان ما قرب كبش اقل ومراحف الصاغه الرابعه فكان ما قرب دجاجه ومراحف الصاغه الخامسه فكان ما قرب حتى يعطي الخطاء يعطي الإمام فتدخل الملائكة فتشتمع اللكر ثالث هذا ما يقدر أن تذكر مسجد فتأخذ ناحية منه ما يقدر لك فلن تشغل وقتك بقرأة القرآن أو تشبيح من ذلك من ذكر الله فأفعل وهذاك إن كان هذا من في قلبك نعم يقول السائل السلام عليكم أبي لا يصرف علي وأنا الآن أتدرب في شركة من أجل التخرج أذهب عبر المواصلات هذه الشركة ولهذا السبب أحتاج لأخذ المال فأخذه من والدي دون علمه فهل يجوز ذلك؟ وعلاك السلام ورحمة الله ما هل أجعله تبانك هل كنت سبقت القلب فهذا من واجبك على أن تأخذ من مال موت فيك ولا تزيد يقال رسل الله ع رسلم القصة هند بنت عتبة رضا الله عنها وعن زاجها أبي صفيان وعن رديما مهارة قالت يا رسل الله أن هذا سرمان رجل شحوش لا أعطى لا من مال, من مال, مال ما قصير ووالدي امي ما ذلك يقول هل سنه الافتراش والتورك يكون للمرأة ام هو خاص بالرجل نكون على مرأة مرأة الرجل ومنها نعم وكانت أم الدرداء والسوارة تتورك وهذا فتاعة عندما أخرجه في مرسول بأن المرأة لا تتورك وأن تضمع الخلاف في مسألة العذر بالجهل هل هو خلاف معتبر باركنا فيكم هيا بلا مسألة هيا بلا مسألة شيخنا الأسئلة كثيره سواء عبر الشبكه او من الاخوه هات حكمه يقول السائل من المغرب انا أعمل في عمل من العصر إلى الى الواحده ليلا وهذا يجعلني أجد اجد في القيام للفجر فما حكم هذا العمل ها من صدق يا اخي استعان على طويني كده And the water. شيخنا يقول نعمل في الصحراء لمدة ثلاثين يوم تقريبا وأقرب منطقة لنا تبعد حوالي خمستعش كيلو متر ونحن من مناطق مختلفة من متين وثمانين إلى الف كيلو هل تجب علينا صلاة الجمعة علما بأن الإمام يبعد عن العمل ثلاثين كيلو تقريبا وهل إذا غاب الإمام يجوز لرجل يبعد متين كيلو من مكان العمل أن يخطب الجمعة جميلة. انا عارف انكم ما تقدروا تجاوبوا عليكم لانكم ما لا تشتغلوا في شقه لكن استطعت اتكلم معاكم و ممكن اتقابل معاكم في حاجه خلينا السائل هل يجوز لبس جوارب أسفلها صورة صغيرة لدب لم نتنبه عند شرائها لأشخاصها صورة, صورة لحيوان لم يتنبهن عند الشراء يقول بعض الأخوة أخذ العلم من قناة المجد فما نصيحتكم لهؤلاء من اهل المعلم متابعينا الذين يلاحظ في حجر القناه وقناه القناه تضع خط طالب من اهل العالم في هذا المشهد له في الصداع كيف تحافظ المسلمة على طلب العلم أخو أخواتها في الله إذا كنتم اجتمعنا في بيت واحدة من عمنا أوفين في المسجد يتذكرنا وعندما كان إمام المسجد يؤكد دراسا لأرسمها وصمعها وإلا لما قال الله ااا تم بدا الحال في في نهايه اكامه من الاهل راكن اراد ان يختبر رجلا وجكا اسنح بحال مرتق الا مساعد نعم يقول السائل ما حكم سفر المراه بدون محرم في هذا الاثر فاصة بعد قصر الوقت بالنسبة للطائرات الأسرى لقال رصر الله هره صلما لا أحلى لمرأة تؤمن بالله ولا للآخر أن تساطر لها غربا هرم وفيما أفعلها مهغوها لمحرم فقال رجل فقال هذا سؤالها لولا ربكي What does it have to do? I قول الراجح في حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية من صليح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضأت يدي على خاصرتي فضرب يدي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه فما, فما هو شرح هذا الحديث هذا ما الحديث أم المرء لا سنة مختصرة يعني لا جانبه على خاصرته في, في الصلاة فهو ما يراجعها باقراء لا جانب باقراء يكفه لنها على ظاهري نعم يكفه اليسرى مع الرسغ الساعد والقصدره هذه سنة الصلاة يقول السائل هل الاطفال يقطعون الصلاه لا هم ما يقطعون الصلاه لكن انت تشوفوا حاله تاركون يتهاونون ويصليون ويتشاجرون في المسجد في هذا اليوم الجميل نحبهم نريد يقول هل ورد في السنة حديث يحذر من الرافض بأينهم كما هو الحال مع الخوارج حباث شخصه شخص الإسلام ورده بغض أن أرشان غروران أمن الإفك لماذا هذا كل الأوراق لا مفهم حديث لا يقول السائل شخص يحافظ على طلب العلم والحفظ ثم يفتر فما توجيهكم حفظكم الله ما نعصر يحافظ على طلب العلم والحفظ والحفظ نعم ثم يفتر في بعض الأحيان استقرد الله نعم طبعا ما يجد أن أساطم أطلق على نفسه وما يجد أن أساطم نعم يقول ما حكم من مات في المظاهرات هذا النحل يعمل بدغيات المعبدعيات ونسقطتها الشعابة ولذا كانت خلاجاً على الحرف على البغاية على خارج ونسأل الله عزيز السلام يقول ما هي صفات العالم الذي يقتدع به في هذا الزمان العالم المدعي عرف م. الناس الملعب الثقة في دون الله ونصفة الشلة والبارة والبارة والبارة والأهلها هذه صفاته نعم يقول ما حكم الجمع بين الصلوات في المطر في المصلة وليس في المسجد التي تقار... الذي تقام فيه الصلوات الخمس لو حكم مسجد مدام تصل في الصلوات الخمس يجع فيه في لا تصلى شيخنا فيه الصلاة الخمج ما تصلى فيه؟ نعم تصلى فيه مثل صلاة الظهر في العمل وغيره يقول ليس مسجد تقام فيه الصلاة الخمج لا لا تقام به نعم إذا كان <تصفيق> ما أقام فيه الضهر فلا <تصفيق> في بيته <تصفيق> أو في المسجد الآخر يبلى إلا إذا كان وطنوا عمل اصبروا يا قومنا وادعوا بأهم وادعوا ان ربنا يكون عوننا لا, لا شيخ لا أحسن الله إليكم ومباركة فيكم وفيكم هل يجوج رواية القصص المختلقة للأطفال وكان اخترقه ومخترق كذب وإنما يعود الأطفال السائل هل ننغماس في حوض خاص من الماء مثل البانيو يشمله حكم اغتسال الجنوب بالماء الراكد هذا أولا صبت وصبا طبعا لأنه يرتشقنا ماء الراكد لأنه أركض حتى يغتصل لكن لا بد أن أقوم على جسمه رجل مسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر وقد أدرك معه ركعتان فصلاهما ثم سلم مع الإمام ثم خطة يجب أن الله يتعلم مردان حوله وصل خلف المقيم فيصنب الصلاة لقال يصنب الله أن يصنب إلا مع جرم الإمام ليرتعلم الجرم فلا تختلف أي شيء الاختلاف على الإمام فهل يعيد صلاة شيخنا؟ إذا ذكر قرابا يغادر الصلاة لا تم أماما إذا ذكر طيب فاسا فإنه هو نريدها نريدها يقول السائل إذا نسي المصلي شيئا في الصلاة فأظمر في نفسه أن يسجد السهو ثم سلم وقام ونسي أن يسجد للسهو فماذا عليه بعد ذلك؟ أعلم أنه ما أسجد ما تتذكر لكن ما تتذكر ما تتذكرت الصلاة الضغطة وطالما يسلل حصر ما حصر فماذا يتذكر يعني أحضر وكانت وشرب لا لا أريد أن نعيدها أما ذكره نصر قصارا وهو بيكا على ربائه يقول السائل أحسن الله إليكم ما توجيهكم شيخنا لإخواننا الذين لا يرسلون أبناءهم للتألم في المدارس بل يدرسونهم في البيت بدعوة أن في المدارس مخالفات عديدة أخفها وحالة يريد الاشتراك لأما جماعة المسلمين فرعا أظهر قدارك لتعاقبانهم لترسلح السورة في قنابهم وتحضرهم المخالفات الشرعية نعم يقول إذا لم يوجد ولي فهل يكون الخال ولياً هذا لا تشمل الحالي إنه تقول في المدى المسلمة تحكم السرق لسيارة هذا ونواب الحاكم ولاه امر و عليهم حديث من كان له نصيحه لذيه سلطان فلا يبدها انانيه نعم ارى ان يقول السائل هل يصح قول أن الزيادة في الصلاة يسن لها سجود السهو ولا يجب بخلاف لو أنقص شيئا من الصلاة ولم يكن ركلا ولا واجبا الزيادة في الصلاة مرحبا إحدى ما أنه يزيد رقوعا أو سجودا أو جنوزا فهذا يجب له سجود السهو لحديات عبد الله, الله سنة سنة من أبو رضي الله عنه أنه سمى خمسا فالبنى ترغى شعر الموصل يتكمن وقال ما شعر لكم قال هل زادت الصلاة يا سوال الله قال لا ثم نجلال تستقبل قبلها ويقبل وسجد فالبنى ترغى قال أنا خمر وزيدت الصلاة شيء That's <laughs> it. يقول فتح حسابات البنكية في البنوك الربوية وإجراء التعاملات يقول ما حكم فتح الحسابات في البنوك الربوية لا. وإجراء التعاملات مع الحذر الكامل من الدخول في الريبة أعبرنا لي أن أردت الحصاب الجاري وهو الذي يتمكن المالي مضاعفين والصحبة من المطعمة ذلك فهذا ما برش به نعم هذا حساب آخر بفواعد هذا ما ذو يسمونه دعني حساب اشتثماري وكذا فهذا ورد وضع ورد حل فهذا ورد أخر أو دوب الامام الزرقاني هذا سؤال شيخنا عبر الشبكه من ليبيا آمين أمين يقول نحن في شرق ليبيا انتزع الحكم من القذافي وهناك مجلس انتقالي يدير الأمور فهل لنا طاعته وما نصيحتكم لاهل ليبيا نشيحة لأنا ما بيفرج الله عنهم ونفس كربهم أنا لا تجلل أفكنا فما أقرأ بيفرجها أنا لا تجلل شيخ يقول السائل إذا نزل الحيظ بعد الأذاني للصلاة بنصف ساعة وكنت لم أصلي هل أقضي بعد انتهاء الحيظ سائلة هذه أقول نعم أصابك ولا تقضي أصابك ولا تقضي عليك لقال عرشة رضا الله وعنه لما سألتها مهابة. رحمه الله ما يقال الحاول تقضي الصلاة ولا تقضي السلام قامت أحاولية محابة على مثل ولكن اسال قالت كان ذلك مصيبنا هبا عبد الرحمن الله صلى الله عليه وسلم على مرادك هذا اخصوا نبا ما هو بقرب الصلاه فقال ان الرمى يقدر الصوره بجاهين يشعر كل صباح شماله تظهر فوق تشرفنا الاش الى احسن الله والله الله السلام عليكم ورحمه رحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مكثف حياك والله تعامل معك ملي شويه ما نقدر نحشرها للهدي الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخميس راح يكون ان شاء الله سيكون ان شاء الله درس الشيخ القاعده الاسبوع القادم وشروحات النقل والرجوع في كتاب التوحيد ثلاث اسابيع ثم بعد ذلك الاسبوع الرابع يكون اسئله مثل اليوم يعني يعني في الشهر يرمز الاسئله ثلاث اسابيع شرح ثم الرابع اسئله ثم